والخميسة قال اللي كابر ما تنازل من العناد أشهد أنه خل على كيفه وسوه مسوى ما يوده أتمع منبني في الليل وأعجبني سواده وتنبسيه لأن الصبح يطلع نوره خده حسدني من تصري وأقول من قبل إرادة والخميز الليه من بحر الخنيجة البحر جده والهوم وضعوبها وحده إلى جرب الإبادة عيبها في القلب لا ترفق عليه ولا تحده وانت استاذ الحياة اللي معك عقلها شهادة وش تسميها الحياه كم فيها مودة كم عندك جواب وكم عندك افاده خلها للاشكال يبيحت الايام سده راحت الدنيا عليه وراح قلبه في جهاد يصطفب من اصطفاب الموت من جدره وجعتي وجعت حزين البال من كبوه جواده حصر يجوز قضاعه محزن الي بعده وصف الله داخل عيوني فلاشي ومساده الشقاله في حاله القلب ميلاش ومخده والتعب يمتص من قلبي يعزمه واجتهاده ولا أنا رايح معه دائم ورايح معه عدة وقالت معلك ما ويا إخلاف وإيامك سعادة تدري الحال يا علينا إخلاف لا منظر بتمدة فأنت فتلي وش كسبت من الحجر والصد عادة لا تعوم بالضمنة ويعشقت كل ما بصدة كدأ أطي لك المحبة والدعامة والسيادة وانت فلأ وش أطيت اللي أعطى حتى ترده أدري إن الله أطاك من الحسن وكل كل قادة يا جمال من بغي يوصف قبق عند حدة ما ضغي تبكي على ذكرات بس الله رادة صوت الدمعه ودمع ترمن يقدر يلده اتحمل منك خلطاتك لونها في زياده بس لدك تفتكر عمرك يابو العرشه ده يكفي انك كل ما تخطي علي ما بو تعاده تعزلنا تبغون الخطا ما هو بدك